فاتهد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 المصور له الأسماء الهسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصننا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصننا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله امنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله امنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله الله سبحان الله جل الله سبحان الله سبحان الله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 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اضف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقي أضف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي أضف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال ارضف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارضف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قل بنا فيما نزل إنك تزال أرضف يا لطيف لم يزال قل فيما نزال إنك تزال قل بنا والمسلمين لا اله الا الله لا اله الا الله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 La ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسبن الله نعمة الوكيل أسبن الله نعمة الوكيل أسبن الله نعمة الوكيل أسبن الله نعمة الوكيل أسبن الله نعمة الوكيل أسبن الله نعمة الله الوكيل اللهم صل على محمد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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الله الله الله الله الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تائبونا الى الله تائبونا الى الله تائبونا الى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الْخَاتِمَةَ يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الْخَاتِمَةَ وَفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المصير لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَتَسَبَتْ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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ان الله يعني درجاتهم في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحه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 آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفكيه المقدم محمد بن بن باعلوي ووصولهما وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأدوارهم معلومهم في الدين والدنيا والآلاء khu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 دولين آمين الفاتحه إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عكيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمار الأطّاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن الأطّاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الأطّاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الأطّاس ووصولهم مفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة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 آمين الفاتحة إلى الراحي الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين الفاتحة بالقبول وتامم كل سول ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان وعلى كل نية صالحة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 اهدنا الشراض المستقيم شراض الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الدالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الأولين وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الآخرين وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الملئ الأعلى إلى يوم الدين وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ حتى ترث الأرض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم إنا نستحفذك ونستودعك أدياننا وأنفوسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعضيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وامانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمرنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والإستقامة واعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجنالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمان المتابعة له ظاهرا وباقنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين